يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمه القاله الى مريم وروح من ان ان المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمه القاله وَرَسُولِهِ بالله بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةَ وَلَا تَصُوْلُوْا ثَلَاثَةَ اِنْ كُنْتُمْ خَيْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَيْرًا لَّكُمْ ان يكون له ولد في عينه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في وكفى بالله وكيلا, وكفى بالله وكيلا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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 114. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم مِنْ من فضله 115. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم فَأَمََّّذينَ آممَنُوا بِاللهِ وَتَصَمُوا بِهِ فَسَُودِخِلُوم فِي رَرحْمَةٍ مِنْ أَأَمْ رَحْمَةٍ مِنْ فسَُْ دِخِيلُهُم فيِي رَحمَةِ مِنهُ وَفَقل وَيَهديهِم إلَْهِ صِراطَم مُْتَقيِيم فسَْ دِخلُهُم فيِي رحمةٍ مِنهُ وَفَغْل وَيهديهٍ إلَ